و م ن ز ل ة المسابقه ة المشابقة بشيء أيضا المسابقة ف و م او ر ع م المسارعه ب ق و م ن ز ة ا ل ب ق ة أو ا ا ل م هي من منازل ا ل إ ي م ا ن بل هي من أ ر ق ى رتب ا ل إ ي م ا ن السالك إ ل ى الله عز وجل الذي ا ج ذ ب قلبه بحب الله سبحانه وتعالى اذا ح ق ق هذه ا ل ح ق ي ق ة بقلبه ونظب لسانه بحب الله حقا وصدقا لا يملك إ ل ا أ ن يكون مسارعا لا يستطيع إ ل ا أ ن يكون مسابقا لا يستطيع أ ب د ا أ ن يكون بطيئا ولا متخلفا ولا من القواعد إ ن ه يجد نفسه دائما في أ م ا م ا ل ر ج ل في ط ل ي ع ة الخير وفي م ق د م ة الصلاح و ا ل ف ل ح يجد نفسه كذلك بلا تكلف ولا تحمل بل يجد نفسه محمولا ليكون ب ا ل أ م ا ن ليكون سابقا حباقا الى الخيرات والصالحات و ق د قال المربون ا ل أ و ا ئ ل ي ب د أ ا ل إ ن س ا ن حاملا وينتهي محمولا وانتهاؤه محمولا إ ن م ا معناه أ ن ه يكون من السابعين يكون من المسارعين والمقصود بقولهم حاملا أ ي أ ن ه ي ب د أ في ع ب ا د ة لله عز وجل حاملا التكاليف يجد ك ر ف ة في أ د ا ء العبادات في ب د ا ي ة امره ل ت ا ئ ب إ ل ى الله عز وجل ان ي ت و ب من الفساد والضياع ف ي ه يجد أ و ل ا ل أ م ر وبدا الخير يجد نوعا من الكلفه في الصلوات والتقى ا والصلاح وغير ذلك بيان الامر وتنصيحه ان الانسان الذي آ ل ف الف الفساد ملف في الشرور والفساد ثم تاب الى الله بعد ذلك التوبه تقتضي منه امرا فعلا وتركا لا اذا لناه بهما غادي فكانه يشعر خطه يحتاج ي و ا د ا ل ر ه ذ الترك ت ر هو الى ف ا د و خطام ل ن ك ر وتركه ا ل ش ر هو م الدري م س ي ك ه فكأنه ح ت الصغير ج بغي خطمه في وجد تعب مثلا انسان كان ابناء الله تعالى ب ا ت د خ ي ن بالقرب واقتنع بانه محرم وساد الى الله م ن ه فانه يجد كالفه ن في تركه يعني في وجود احد مشقه في الابتعاد عن التدخين ولكن في البدايه يبدا حاملا فترك المنكر الذي الف الانسان وليفعله يجد منه مشقه ب د أ ا ف ت ر ك وكذلك الفعل فيما هو من شيء يصور حينما يتوب الى الله منه تركه الخير ويقبل على الفعل أ و ل ما يقبل يجد مشقه فيه ما مولدش يصلي وحد ا إ ن س ا ن يعني عيش ه م ل رائم لم ي ع د ه أ ي انتظام في ح ي ا ت ه ف إ ذ ا به يجد نفسه مضطرا للقيام ل ص ل ا ة الحجر في وقت الفجر وللوضوء والاعتسام إ ن ا ك ت ض ى ا ل أ م ر ويجدونه مضطرا لاجابه النداء للظهر وللعصر وللمغرب وللعشاء وهكذا لما زال من المغلف ينتظم مع الاوقات ل من لا يريد لا يوجد رقم محل في بدايه الامر بسبب اختلاف العادات والخلال ا ط ب ي ع ه لديه كان كان م ع ن ل م ا جام فاذا به ينضبط انضباطا مستقيما مع الاوقات والصلوات البداية في البدايه يوجد ث ل ا ث ة ومن ه ؤ ل ا قال الفقهاء او سمى الفقهاء المؤمن مكلفا ف ك ر ي ف سريعا ف ك ر ي ف ما معنى ت ك ر ي ف يعني قل من ا ل ث ل ا ث ة و ا ل إ ن س ا ن المكلف يعني الحمام المسلمي هذا من حيث انفقه أ م ا من حيث المعنى ف إ ن المؤمن إ ذ ا صار على الضرب وذاق طعم ا ل ع ب ا د ة و ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن لهذه ا ل س ك ر ي يصلي اليوم ويصلي غفار ويصلي بعد غ ف ا ء يزيد بيدوق الحلاوه ا ل ص ل ا ة ويترك المنكر اليوم وغدا وبعد غد سيجد ح ل ا و ة ع ج ي ب ة من ترك المنكر ويعزز لنفسه كيف كان منغمسا فيه قبله زاد جل ن ا س نعرف ان كانوا مدخنين من قبل فحينما تركوا ذلك ولا يوجد ص ع و ب ة في ا ل ب د ا ي ة ولكن جالس يوعد المزار هو الذي يشم ا ل ر ا ئ ح ة ب ي ذ ه الدخان يلقى ا ق وتضيق نفسه ك ي ت ع ا ن في ا ل ف ت ه هو كان في وعد روح ي ش ت ر ز ويستحلي طعم الدخان ما الذي حدث صار مشمولا من بعد ما كان حاملا يعني لما ذاق ا ل ح ل ا و ة هي ا ل ع ب ا د ة و ا ل ح ل ا و ة هي ا ل ت ق ا ل ي ومات هذه العبادات هي ه ز ة من بعد ما كان هو هجها ففي ا ل ب د ا ي ة الانسان يحمل التصنيف الشرعي على كشفيه حتى اذا ر ف ع ت قدمه في طريق الله انجذب قلبه الى حب الله و ب ر و ر الله فصار يجد ل ل ع ب ا د ة ح ل ا و ة انما يجد ا ل م ش ق ة ح ق ي ق ة حينما ي ت ر ا ل ك ه قد يخعه نصبح نحس كي مغدية نبد لان الراحه ا ل ن ف س ي ة و ا ل ر و ح ي ة هي في الحضور والتواجد في ا ل و ق ت لو صلى الوقت لوجد حلاوته م ل ه ا ر كلها اما وانه قد فاته الوقت فلا يلجو في نفسه إ ل ا في أ ل ما و ل ي ر ق ى في نفسه إلا ما شرقتنا كي يولي اللحم م ع د ه ف ي الوقت تلك ش ع و ر ا ل م ح ة وفي ا ل ب د ا ي ة ك القدس بالمحنة لما كان ل ف يبدا لهم ذ كما حلاوته ل بحث قالوا ح ق لا ذ ب ه انما هو قول المربين السابقين ي ب د أ ا ل إ ن س ا ن حاملا وينتهي محميا تحمل ا ل ت س ل ي ف الشرعي ة في ا ل أ و ل ثم يحملك التسليف هو الذي يحملك ثم يحملك التسليف بعد حينما يصل المؤمن إ ل ى هذه الدرجه يكون من المشارقين يكون من سابقوا الى م غ ف ر ة من ربكم وجنتن عرضها كعرض السماء و ر ض وادت للذين آ م ن و ا بالله ورسوله ذلك ط ف الله ي ي ه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما الفضل الفضل في تلك الجنه التي أ م ر ن ا ان نسابق اليها ومن يؤتاه يؤتاه من شاء الله له ا ل ح ي ر اي من أ خ ل ص ه الله إ ل ي ه من جذب قلبه إ ل ى حبه إ ن ه من عبادنا ا ل م خ ل ص ي ن كان مخلصا منجذبا بحب الله وبنور الله ا ل م س ا ب ق ة إ ذ ن ر ت ب ة ع ظ ي م ة لا يستطيع المؤمن ل الا يكون ذ ك ه ذ ان ل ي تشوفه الخيرات يسابق ويسارع الخطره رأتي ا يكون هل من فعل خير ما ر ة يسابق ي ك كذلك ا هذا الذي يسابق يجد شيئا في قلبه يحميله إ ل ى السبق ي ن ف ر د م البخاري رحمه الله في صحيحه بابا من أ ب و ا ب كتاب الجهاد ه ذ ا فيه باب هل يذهب ا ل ط ر ي ع ه و ح د ة ا ل ط ر ي ع ه هو المسارع هو لتسمق وهو م ط ل ح سليم ي في الفقه ا ل ا ح س ا م ي ا ل ط ر ي ع ة هو ذكر راقب ا ل ج ي ش لتكل قبلا وجمع طلائع كي هذا الذي ا ب خ هل ي ج و ز ل ل إ ن س ا ن أن ي خ ر ج زمن عمليات وينشيبه الاستشهاد في فلسطين وفي كل, كل زمان وقدم لذلك احاديث من بينها احاديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه متابعين شاب متبعين ا في م ع ر ك ة ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة ا ل أ و ل ى قبل أ ن تفتح لاسطنبول ي هي الان واحد شاب شاب جيش الروم عريض خرج و الروم وشاب جيش ك ر ي ر مخيف فصعب عن المسلمين فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ولم تفتح في ذلك الزمان حتى فتح على أ د ر ا ك ه الاسبانيون بعدها و ح د ش ا ب دلوا هل سقط يخلع الناس لخلع ه ذ ا ا ل ع د د ي الناس ت ي ب القى ن الخينة بيده م ه ذ الى اكترارها ع ل التهلكه ع د واحده و ت ل ا و ا ف ت و ه ط ب ع ا و ق ابو ل ا ا ه ألقى إلى ل بيده ايوب وكان جريحا تحت شجره ابو ايوب هذا صاحب النبي عليه الصلاه والسلام الذي بينت من رزق رسول الله ا ل م د ي ن ة اول م ر ة مهاجر نزل في الدار بين ابي ايوب ا ل أ م ص ا ر وكان من اكرم الامصار قال مهلا ا ي و ا ا ن ا ن ك م تؤولون هذه ا ل آ ي ة هذا التاوي واني والله اعلم فيما نزلت انها نزلت فينا معشر ا ل أ م ص ا ر ا ل ز ا ت في ا ل أ ن ص ا ر يعني سيكسب ولا تلقوا ب أ ي د ي ك م إ ل ى ا س ت ه و ك ت ي و ا ح ش ي ا ل آ ي ة ا ل ب ق ر ة هذه ا ل آ ي ة لما فتح الله مكه لتحكمك و ت ن ح م ا ل و ج و د ودخل الناس في دين الله أ خ و ا ت ه ا قالوا ا ل أ ن ص ا ر ا ل أ م ل ا ل س ل ب ا ل إ س ل ا م غلب ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة صارت تدين لله ا ن قالوا ننصارك إ ل ى أ م و ا ل ن ا وأحوالنا فقالوا جبان شهر عم محتري ف ه ر ش ه ل ستبدا الامر ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ما بقي هنالك من عدو في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة وخضع على للرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فنزل قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم واتي للتهلوكه قال أ ب و ايوب رضي الله عنه ف ا ل ت ه ل و ك م لا خطنا ان ننصرف اليه من اموالنا وابلاحنا وجروعه التهلوك من ترك الجهاد وذهب الى ماله ومن غمس فيه فتلك هي ا ل ت ه ل و ك والقصه ن ن ا شاهدنا عندنا ها هنا فيها الطبيعه هذا الانشط مخك رهنك يصحصر رجل احب الشهاده فتعلق قلبه بالله فسارع اليه ه د اسمع سابقوا الى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها ك ع ر ض السماء ونصر انجذب قلبه إ ل ى رب الله سار من السابقين السباقين الذين هم قليل من الاخرين المسابقه الشح ه في ج ي ل إ ن س ا ن ب أ م ر ه ب إ خ ل ا ق ا ل ن ي ة و ق ص د لله ل و ا ح د ا ل ه ا ر و ب ا ل م د ا و م ة على العمل الصالح اليوم الغدان يوم القضاء و ا يوم القضاء نحن الله وكلما احسست ب ا ل خ ا ء شيطاني ادريك بغيره م خ كلما احسست بذلك اخشاته ب ا ل ا س ت ع ا د ه لله ثم م ض ي ك في طريقك خاصه وجه الله لا تبعد عنه ف ت ى اذا كان من امريكا ما كان من الصدق والصلاح انزل الله عليك محبه منه فكنت من سابق منزله رفيعه جدا من منزله يقتحم بها العبد لا يظنه الناس اهوالا ولا يجد فيه هو الا الحلاوه نسلك عزمك ذكرتني كيف ت ج د شخصا يقبل على هلاكه وهو اراده انه لا يقبل على هلاكه بل يقبل على حياته هو راى الحياه فيما ر أ ي ت أ ن ت في الهلاك لقد ر أ ى ما ر أ ى و أ ن ت إ ذ لم ت ر ى فهو معذور فيما ر أ ى و أ ن ت معذور فيما لم ترا ى ح ي ن م ذكر سورة وهي من أجمل سور القرآن الله الأنبياء الأنبياء أجمل وهي من في يحسن بالمؤمن أ ن يرددها و ي ق ر أ ه ا توحيد ر ة س و ر ة عجيبه ابتلاءات كانبياء الصالحين من ا ل ر ج ع ة ه بمكان ومن المسقه بمكان وما وجدوا ذ ل ك إ ل ا ا ل ح ن ا و ة والجنان واللوم وجمع الله عز وجل قصصهم ق ر ي ب ا اجمعين ثم قال بعد إ ن ه م كانوا يسارعون في ا ل خ ي ر ا ن ويدعوننا رغبه و ر ه ب ا وكانوا لنا خ ا س ع ي ن جمله ع ج ي ب ة من آ ي ا ت ه و ط ف ت ه م جميعا و ا ح د ا و ا ح د ا ا ل ب ي ا ء ا عز وجل ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون يسابقون و م ص ا ر ع ة الانبياء ك م س ا ب ق ة الصالحين ل أ ن الصالحين إ ن م ا خ د و ت ه م الانبياء ل ا يجدون ا ل ح ل ا و ة إ ل ا في ا ل م س ا ر ع وفي ا ل م ت ا ب ق ه يسارعون في الخيرات كلما ر أ ى خيرا إ ل ا وكانه ن ا ج في ا ل م ق د م ة وما أ غ ف ل من يرى الخير ب أ م عينيه ويعرف أ ن ه خير ويقول اليوم غدا بعدها حتى تكون في ا ل ك و د س لو كان من المسارعين لما كان متاخرا ي وما أ ص ف حديث ا س ب ق ك بها ع ك ا ش ه لما ج ت ل ن ا ا ت ا ل م ا ل ص ح ا ب ة و ع ث م م ر ة يقول ا ل ج ن ة سبعون أ ل ف ا بغير احسان قوس قال لا يرقون ولا يسترقون ولا يبقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ك ا ل ع ك ا ش ه ادعوا الله يا رسول الله أ ن أ ك و ن منه يقول ج ن ه بن عكازه ي عجيب ك ا ل و ا ا ن ب ي رسول الله م ن جعله منه وجاء و ى ذلك الحج لي من ه قالوا س بعده ق ت قالوا عن صحابة إشمعين م اسمع بلا يا رسول الله ادعو الله ان اكون منه فدعا له وجعلها له س ا ب ق ا غير متبوع تشابه حلوه لسبعون الف ح من تلك الخصوصيه التي ي دعاء المدرسه ن يكون لي ولكن سيكون سبعون الف لكن بالشرط التي لقيت في الحجم ف إ ذ ا ا ل ف ر ص ة إ ذ ا غمضت من الخير فسابقه لعل ل ذلك الخير من ذلك النوع لن يتكرر في حياتك أ ب د ا حتى تموت وان ترى ف ج ا ء ف ب ر ط ا ب ي للذكر كن من الاولين ان لم تكن و اولا و ن ا تدري لعل لك بعد قليل تموت س ا ب ق ه ا ش ا ر ع ه ا يسارع الانسان ويسابق انهم كانوا يسارعون في الخيرات اذا الخير هو ا ل و ل لان المؤمن اذا راى الخير راى من ورائه رضوان الله عز وجل ورطبه الرضا خ ي ر م ا ي ن ا ل ه ا ل إ ن س ا ن في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة و ل ك ي ك و ن ا ك سيكون هناك س ه ا ك ذ ن ا ك س ي ك و ا ك س ي ك و ا ك س ي ك ن ه ن ا ي ن ه ا ك س و ن ه ا ك س و ن هناك ن هناك سيكون ه ن ا ي ك و ن هناك سيكون ه ن ا ي ك و ن ا ل ل هناك سيكون ه ا ك س ي ن ه ا ي غ ف ر ب ن ا ك س ي ا ك س ا ك سيكون هناك س ي ا ل م غ ف ر ة ن ت ي ج ة ع ن ا ل ر ض ا ك س ن ه ن ا ت ك و ن أ و ل ه ا ك ك و ن م ن ا ك س هناك س و ن ا ك ك و ن ه ك و ن في السباق من السابقين تنال ا ل ر ب ا ر ب ا الله عز وجل و إ ذ ا ر ب ي الله عن ع ب د ف إ ن الله يتجاوز له عنه كل الشيء كل الشيء لنقول إ ن ه لا يكون ب عيب يكون ب عيب ك ر ب ل أ د م اخطا ولكن ربي لا يشوف ن ف العيب ي ا ل ه وعين الرضا عن كل عيب كلمه ولكن عين الشق تبذي ا ل م س ا و هذا في البشر ولله المثل العلاقه وان الله ليس ك م ي ل ة ولكن الله عز وجل يعفو عن شريره يرى من العبد ضعفا وسقوطا واخطاء و إ ث م ا ولكن إ ذ ا رضي نفح كل ذلك برضاه ولو بلغت ذنوبك ع ل ا ا ل س م ا ء ولو جئت بقرار ا ل أ ر ض خطايا لجاءك الله في قراءها مغفره اذا كان قد رضي اذا رضى فتحت كل ذنوبك ب إ ذ ن الله وكان الله عنك وكيلا يوم القيامه وخيرين تحدثي يقول كرب يليك ربي, يلي. ربي كن وكيل عليك الذي يعطيه سني ب ع ي ه ل أ ن ه رضي رضي عنك رضي الله عنهم ورضوا ع ن ه ذلك لمن خشي ربا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين عرف الله فخشع قلبه لا يمكن ان يخشع الحج ان ج ا ه د بالله لان لمعرفه لا يخش واللي عرفه يخاف اللي عرف الله حق المعرفه ما ق د ر ا ل ل ه حق قدره ما عرفوك فقالوا ما قالوا من مقالتهم ا ل ج ا ه ل ة في الاعتقاد بالله ونسبوا َ لله ما َ لا ينبغي ِ وما ََ لا يدوم َ فنزه عن بارك وتعالى سبحانه اما لو انهم عرفوا ا لما تجرؤوا ولما كانوا بين يدي الله الا ش ع ي ن إ خاشعين اذكرها هنا حديثا للنبي عليه الصلاه والسلام في الوان المسابقه الى الخير والمصارعه الى الصالحات وذلك حينما وقف خالدا بن الوليد رضي الله عنه وقفه ب أ ن ه سيف من سيوف الله ما كان ليكون خالد كذلك لو لم يكن مسارعا و م س ا ب ح ا وشاهدي ها هنا حديث م ؤ ت ة خدمه م ؤ ت ة أ و معركه م ؤ ت ة ل ل أ ح ر ف ف ر ي ع من ا ل ش ر ا ر ل أ ن النبي ف ص ل م ا كانش ي ئ ا أ ر س ل جيشا من المسلمين وجعل ه م ترسيل بن حياد ة فجعل ا ل ر ا ي ة أ و ل ا لزيد بن ح ا ر ث ة ثم إ ذ ا أ ص ي د كانت وصيته عليه الصلاه والسلام و أ م ر ه بعده لجعفر بن أ ب ي طالب رضي الله عنه ثم إ ذ ا قتل أ و ت ش ه د جعل ا ل ر ا ي ة بعده لعبد الناس لرواحه وانتهى امر ا ل ن ت ي ج عليه الصلاه والسلام عند هؤلاء ا ل ث ل ا ث يعني ارسلهم المؤتع السرية المعاركة ا لهذه بهذه ي ج د وقال ا الفنين وعطاها جيش بين ثلاثة ل ي د ة يأخذوا ر ي ة لهم ا اللي ن و الول اذا أدراك تختل زيد عوض شعب ر بن ابي طالب يعمي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و اذا اصيب يقول الرجل يبعث النور عبد الله بن رواحه شاعر صحابي المعروف وانتهى صيغ لينمي صدم عند هذه الحاله فخرج الجيش وحينما التقى الجيشان كان النبي عليه الصلاه والسلام انائذ بالمدينه واخبره الله عز وجل بمصير الثلاثه فقال لاصحابه ينعى اصحابه الثلاثه يعني سيجب لهم خبار معي اكتشاف لكن يشف قال لهم الراوي زيد فاطيه اخذها بعده جعفر وعيناه تجريفان يعني يقول وهو بالدموع خير في ابن الفصلين و ل ل ه م هذا الاسلام وهو يهتدي بالدموع ل أ ن ه ذخير ا الصحابه من عجز حين جلسان ز ي هو وابنه ل س ا ن ذلك ح ب وذلك ح ب يعني أ ح ب ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وعبد الله بن رواحه الشاعر الذي ن ا ف ر النبي بشيكيه و ب ش ع ر ه فذكر النبي عليه الصلاه والسلام ثم أ خ ذ ا ل ر ا ي ة سيف من سيوف الله خالد بن الوريد في ر و ا ي ة م س ج ل ا س م سيف من سيوف الله لان الحديث في ر و ا ي ة م ت ع ذ ب ة ه تغفر بحول الله ثم أ خ ذ ا ل ر ا ي ة سيف من سيوف الله ففتح الله عليه والحديث في البخاري وفي كتب السنن قال العلماء شراح الحديث ان يزجزجي ا ل أ م ر ا ل أ م ر الاول هو جواز الاعتمار عند المصلحه ة وهذا الضرورة و تعليق لطيف للامام البيهقي في سننه قال العلماء فيه دليل على جواز الاعتمار للامر ا ل م ع ر و ف والنهي عن المنكر والدفع والجهاد وان لم يرد ي مصفوف ذلك او امر ه في خالد بن الوليد ما د ل ن ت النبي صلى الله عليه وسلم كون ا م ي ر على ا ل ج ي د هو ش ا ل ه ا بين المسلمين فجعل نفسه اميرا على ا ل ج ي د لانحاز المسلمين و ل د ف ع الاخر وكذلك القياس من باب اولى واحرى حينما يتعلق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجوز للانسان ان ي أ ت م ر او يؤمر نفسه او يؤمر غيره او ي أ ت م ر ب ا م ر إ ذ ا ترافع الامر على الصلاح وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه ذ ي الى ة الخير ومثل هذا لو استقرا في ا ل س ن ة كثير كثير جدا هذه اصول انفسها الحقيقيه التي يستنبط منها العلم كما صنع العلماء وهؤلاء أ ه ل السنن ة ل ق ب ل ر في شرح الحديث أ ي ض ا ل ص ا ئ ف ه في هذا إ ذ وقف رحمه الله على كيف أ ن خالد النوري أ خ ذ ا ل إ م ا ر ة من غير امر ر س م ا أ م ر صلى الله ع و س فجعل نفسه أ ن ي ئ ا عن الجيش ل أ ن ا ل م ص ل ح ة دعت في ر س ا ت و ر ج و ر ه الناس هملا ل ح ل الفساد ب ا ل ن ا س والهلاك ب ا ل ن ا س وخراب الدين والتدين ا ل ب ل ا د والعباد ا هذا ف ع إلى شلل بعد ك ا ر بن الوليد هذا ا ل أ م ر إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات سابقوا الى م غ ف ر ة من ربكم ودله عرضها كعرض السماء و ا ل ا ل ا ر ق ة لإحساس بالغيرة على دين الله محبة في الله قلب ليكون المبادرين الأولين في الأمر بالمعروف والنهي المنكر والجهاد سبيل الله محبة حارد سابقين جذبت دين في في في عن من من من المؤمن الحق لا يمكن أ ب د ان أ يقال فيه لم ا كان هنالك من ا ل أ و ل ي ن من السابقين من الدعاه الى الله لن ي س أ ل لم ا لم يكن هنالك يعني ا ل ح ا ل ة الطبيعيه ة و ان المؤمن يكون داعيا إ ل ى الخير سباقا ب ا ل م ع ر و ف ا ل ح ا ل ة المشي ط ب ي ع ي ة أ ن المنكر يركض بين الاخره كالوحش جاءت هذه حالة غير حال ل الصحابه الكرام قلوبهم التي أ ش ب ه ت قلوب ا ل أ ن ب ي ا ء حينما و ص ف ه م الله في صوره ا ل أ ن ب ي ا ء إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون ن ا ر غ ب ا ورهبه رغبه في ا ل ج ن ة ورهبه من النار وكانوا ل و لنا خاشعين و ا ل خ ش و ر لا ي ح ت ر و ن في ا ل ق ل لا يحصل الخشوع في القلب إ ل ا ب م ع ر ف ة الله ما الخشوع معنى زائد على الخوف الخوف هو إ ك ت ا ف الرهبه ك أ ن يخشى ا ل إ ن س ا ن أ و أ ن يخاف من الله هذا خوف ولكن ا ل خ ش ي ة والخشوع اليهما بمعنى فيهم ان ا ل إ ن س ا ن يقع له من م ع ر ف ة الله عز وجل ما يجعله يخاف من أ م ر ه يزعجك ماشينا خوف من النار خوف من النار والعذاب ل ع م وخوف من أ ن يفقد الربا والجمال البلادي عرف ع ن د الله عز وجل واحسن امثله كبيره ك ا ل ج ن ة عرضها كعرض السماء والارض عرف أ ن و ا ر وخيرات و ع ز ت للمستقيم من ذلك أ ن ي ك ر م ا ل إ ن س ا ن المؤمن ب ر ؤ ي ة الله في ا ل ج ن ة الذي دخل النار والعياذ ل ل ه خاسر مره خاسر بكونه دخل الله وهو عذاب العياذ لله ن ع و بالله منه وما قرب اليه ا ل قول العالم وخاسر م ر ة أ خ ر ى أ ن ه حرم من جمال ا ل ج ن ة ومن جمال الله في الجنه ة المرة خرج من فالحاشع أحس ب ذ ي ن هذا إ ن س ا ن أ ر ا ه جمال الله عز وجل ان تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ذ ا تكن تراه ف إ ن ه يراك ويحضرني هنا حديث ا ل ر ؤ ي ة ا ل س ع ي د ة في الجنه ة المحص في ل ي ل ة من الليالي المقدره كان وحد ا الليل وحفار مدور وكان م مع ن الإسراطين جاءت الصحابة و أ ح يثمر ا ا ن ي و ا ي ع ن ي م ر و ا ج ا ء مع الصحابه بالعلم ل ي بالسلسيرة أحيانا تشوفوا ا كيف يمكن ه التفسيرات ف و ا ي ذلك قالوا من ن ا هذا م و ن في رؤية الغدر قالوا لا يعني واسع يعني خافي عليكم شيعا زمن النور جهات القمر وندور د ا م ا لكن ل أ غ ن ا م لاصحابه ن ا ض ب ا ب ه نصافي والقمر م د و ر ش ف و ه بكماله وجماله على ا ل س م ا ء قالوا كم ش ف و ه تمام هل هم إ ن ك م سترون ربكم كما ترون هذا القبر هذه الليله اغرق على عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولله انزلناها وللحديث طرق كلها ص ح ي ح ة في ه ذ ا باختيار منها حديث سوق ا ل ج م ع ة سوق ا ل ج ن ة وسوق الجنه ة ومن أ ج م ل ا ل أ س و ا ق على ا ل إ ط ل ا ق هنا م ا ي خ ر ج أ ه ل ا ل ج ن ة إ ل ى مكان يوم ا ل ج م ع ة الناس من المؤمنين لكانوا يحضروا ا ل ج م ع ة كيف سوقوا بين ا ل ج م ع ة في ج و ا ن ا لعيون كيف س م ع ة ا ل ج م ع ة ت وقعت جامع ما يجب العشره هذا يوم ا ل ق ي ا م ة يربي عز وجل يزيلهم شوق شوق الجن يعيشون شوق فيه كسبان يعني هضم بنسبه من المسك حتى إ ذ ا حضروا تجلى لهم ربهم الله عز وجل ي ب ع و ن ه م ب ن ش ا ع ر ك مساء ل ج م ا ل ه وجماله فكان لهم من رؤيتهم ربهم نور على وجوههم وجوه لرؤيه الله عز وجل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فتهب ر ي ة الشمال تجي وحد الريح ش م ا ل ي وتهز تراب يدسك وتعطيهم ر ا ب بيزة السوق اليزع والكيان فيزداد شكلهم جمالا على جمال جمال النور الرباني الذي انعكس على وجوههم وجمال المسك الذي تركي على وجوههم وثيابهم ف ي ز ا د و ن جمالا وريح الشمال بالمناسبه هي ر ل ظ ل م تركي من ريح الشمال التي عند العرب ل أ ن الله عز وجل كذلك يخاطب العرب ب ا ل ش اللي فهموا الريح ديال ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة عندهم جوز و ا ح د ة جنوب ي ل ج ي ت حارب عالماء و ا ح د ة ج ي و ب الشمال تجيب ا ل ر ط و ب ة والمدق والغربي、والبرد. فكان الصحابه و ا ل ق ر كان العرب يتساءلون من ريح الجنوب ويفرحون لريح الشمال وهذا موجود بشعر العرب الخليج ل م ا نتجتها من جنوب وشمال الريح ا ل ج ن و ب ي ة والريح ا ل ش م ا ل ي ة فكانت الريح ا ل ش م ا ل ي ة ج ي ب الشام والشام معروف م م ل ئ على البحر ي ج ي لهم الريح و ا ل ط م ا ط و ا ل ق ي ص ة بين الجنوب ا والثلث والربوع ا ل خ ا ر ج ي ا ل ج ز ي ر ة العربيه والصحراء وكبريه م النار والشوم ف ع ب ر لهم بريح الشمال على أ ن ه ريح لا تظهر ريح ل ط ي ف ة ج م ي ل ة وتجيب و ت ل س ل ريح وتعطيه للمؤمنين في ا ل ج ن ة هذا كله إ ن م ا حصل ل ل إ ن س ا ن ب ك و ن ه مثاليا من عرف الله و ع ا ع م عنده لم يمكنوا الا ان يكون من الخاشعين هل تراها الانزياء وكانوا لنا خاشعين لانهم عرب عرفوا هذا فالخوف ديالهم ما كتب خوف لنا وخوف انهم يضيعوا وما ي ح س ل و ش على هذا الخير من هذه الرتبه العاليه التي تحتاج الى مسابقه اجري اجري ل ا ب ى ي و سابقوا اجري سبق ي ن سبقك مسابقه وفيه دلاله على حب المؤمن ق ك ان المسارعون يتلافت د ة ا ل م س على الخير ع ر و ك ه ا المحو هذا الفرص المسارعة كل أعليف أو فارعة م س ا ب ق ه او س ا ب ق أ اي اسم م ش ا ر ك ة يعني انه م ش ي للوحد الاخير كي نجمع الشرك الجل جل ج ترى في ر ق ب ففيه انك تريد أ ن ت ح ب ق و أ خ و ك ي ر ي د أ ن يصدق يسرق. يصدق ماذا يصدقك أ ن ت و أ ن ت ت ص د ق وهكذا ستكون جميعا من سابق لابن الله عز وجل اعود إ ل ى ما ب د أ ت به لافصله حسب المستطاع ق ل هذه الحال أ و هذه ا ل م ن ز ل ة ف ا ل إ ي م ا ن ي ه لا تكون ولا يحسبها العبد إ ل ا إ ذ ا ذاق ح ل ا و ة ا ل ا ي م ل أ ن القلب لا يمكن أ ن يكون مسابقا إ ل ا إ ذ ا كان منجذبا بهذا المعنى منطابقا به ارتباطا وسيئا ليجد في نفسه م ح ب ة و إ خ ل ا ص ا ولا يستطيع إ ل ا أ ن يكون كذلك والانجذاب انما يقع حينما يفقد القلب إ ر ا د ة و هذا المصطلح ذ هذا ي يريد أبينه أن بحول الله بان المجذوب شوهوه ا ك هو أ ص ل ه ك ل م ة ع ر ب ي ة و ت ذ ي ر عن حاله الايماني اللطيف ولكن عصور ا ن ح س ا ب التخلف ي المشهد في ص و ح ما ي ك ي ما يفوح ت على المسلمين ل ه ن ا المجدوب قلبه الله قلبه من جذب بنور هذا المجذوب الحقيقي من انجذب قلبه بحب الله من لا يستطيع الا أ ن يكون مع الله انجذب قلبه القلب يلوح ا ب ا ر انه من عبادنا المخلصين إ ا ل م م ف ع و ن لا شيء في الفاعل مخلصين لله بل ك ي ا ل إ خ ل ا ق حينما يبداك ما بينت قبله مخلصين له الدين أ ن ت ت خ ل ق نتكت بجرم الجهود ت ذ ك ل م خ ل ص ل له وتصفري وتحيز ابليس من هذه وتحيز الهوى من هذه وتحيز الحظ من هذه شو عندك؟ انت د ك أ ن ا ل آ ن حامل ك م ا ب ي ل ا يعني هز تكريس كداب لكن إ ذ ا صفى أ م ر ك وصار قلبك أ ب ي ض ا مثل الصفاء ش و ق ع القلب بعد ذلك كما بحديث لا يضره منكر بعد ذلك أبدا لا حيث يضره م ن ك ر ل أ ن ه لا يعرف الا المعروف ف إ ذ ا جاء المنكر وجد غ ر ب ة و و ح ش ة في فرق باب هذا القلب و انفرق كما قال عليه ص ر ف ا ل س ل ا م في ش أ ن عمر لا سلكت دربا يا عمر إ ل ا سلك الشيطان دربا غيره لا عند من يدل به ابليس لا عند من يدل منه اشعر ل ى س و ل ه ابليس على ب إذا رسول م هو ا ل ذ ي ل ق معه ف ا ر حينئذ مخلصا بشده مخلص إيش اسم نفع يعني هناك من أ خ ل ق ه في ه ي واحده ق ر ا صعب من الذي أ خ ل ق ه أ خ ل ص ه الله إ ن ه من عبادنا المخلصين خراه أ خ ل ا ه إ ل ي ه يعني ت ر ب ه و ج ع ن ه من خاصته و أ و ل ي ا ئ ه وفيقول ابنيه ي ق و ل س ي ر هذا من د ي و ن ي ما غ ب ي ك تصله هذا معنى من عبادنا المخلصين إ ن عبادي ب ي و م ي ل م ش ب ي و ل ي ليس لك ع ل ي ه ل سلطان إ ذ ا ق ا ر العبد مخلصا لا يمكن إ ل ا أ ن يكون محبا م ن ج ذ ب ا إ ل ى نور الله إ ل ى حب الله ان التعليق ذل الى, إلى المصارعه يعرف هو يمشي وحده وحده ويقول ا ح ت ر الضار معلوم ا ح ت ر الضار في الخيرات فالمصابقه خ ي خير البري بشي ر ا عاجله هذا عاجله هو عاجل ن ي يكتسب خدان المعنى بالعمل ح ح ي هو ل ل عاجل ه أ ه لمن ي ش ل كلها ا من ه والله الطب العظيم كما قرأت قولي في قول فالمصادة نتيجه ة ي ح ص و ل على م غ ف ر ة من ربكم و ذ ن ع ر ض ه ا كعرض السماء والارض لا ليس خ ل الله من حين يد والله ذو ا ل خ ل العظيم ولكن الله عز وجل رتب الخيرات ا ل أ م ا م ا ت د ي ر ا ل ت د ب ر و ا ل ع م ل ر و أ ح س ن ودم عليه ولا يتطلب هذا من العبد كثيرا انما يتطلب أ م ر ي ن كما أ ش ر ت اخلاص ا ل ن ي ة و ا ل ق ص د لله والدوام على القلب الدوام على ا ل ق ل ي قول الحمد ولا تزيد وما في شانه ص ل ا ط الخمر ولكن في و ق ا ت ه ن وجماعاتهن ومساجدهن و ق ض و ع ه ن و ق ش و ع ه ن العمر كله ذلك هو الخير كله وقد ثبت ب أ ح ا د ي ث أ ل ص و م أ ن من فعلها دخل ا ل ج ن ة بهنيه ا ر أ ي ت م لو ان بباب ا ح د ث م هرم ا ل ح ا د ي ث ك ي فيه ف خمس مرات أ ي يبقى من ضرره شريك ام لا يبقى من ضرره شيء يا رسول الله كذلك قال كذلك أ و ف كذلك الصلوات ا ل خ ي س ي م س الله بهن الخطايا حتى يروح ا ل إ ن س ا ن المنافق ولكن قلت حينما ي ج ه د ا ل إ ن س ا ن ب د ا ي ة ي ج د بعد ذلك م ح ب ة في ا ل ن ه ا ي ة ويكون للصادقين كيف يكون من السابقين يؤذن ا ل أ ذ ا ن ف ا ش ت ج ي ب والسابق يسبق الأذان, الاذان وانكم في صلاه ما انتظرتموها و أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة تدل على أ ن المؤمن إ ذ ا انشغل بالله و ه ت م بالله شفاه الله هموم الدنيا والاخره من جعل همه هما ل واحدا كفاه الله هموم الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ و كما قال عليه الصلاه والسلام ل ه م الواحد أ ن تنال الرضا ح ي ن ذ ا ت أ ن تدور على هذه ا ل ح ا ل تكون من المخلصين تجد ا ل ر غ ب ة في ا ل م س ا ب ق ة ولا تجد في ذلك مشقه ولا ن ط ر ا تجد ا ل ر ا ح ة عرفنا بها يا بلال تجد ا ل ر ا ح ة وتجد الطمانينه و ج ع ل ت سره عيني في ا ل ص ل ا ة ت و ح ي ن ة تسمى قرة, قرّة التعبير ع ي جيء ن من قرر قرر يا سمعنا هناك ع ر ب ي ة م ع ر و ف ة وعلى اجتماع يعبرون ن ي تعليل ا م ش ك و به عن ا ت ط ر ا ب العاطفه فسمي الولد ق ر ة عين قرة عين لي ولك لا تقصده ق ر ة عين هو الولد الحادي ا ل إ ن س ا ن قبل أ ن يولد له و ل د يقول ا ل إ ن س ا ن ت أ خ ر تعطل ما ولدت رجل س ا ح او ا م ر أ ة ف ك ي ن بقوا عينيه تايشين س ل د في ت ه ا حالهم بضرب يشوف هذا الولد انا و ش ذ ا ب بنساءها ي ت م ن ا أ ن يقول له ولده كما كان دعاء زكري ربي لا ي ت ظ ر ن ي فرضا وانت ح ي ر و ا ل د ف ي يعني نوع من ا ل ا ض ت ر ا ب النفسي أ ن ه لا ولد ه ن ه ا ر ا ل ذ ز د ه د ه ر ذكر أ و انثى هذه العين التي كانت ح ي ر ه تتقلب تستقر تطمان تستقر على الولد دعوه ن ب ن ع و ن د ه فلابد ها هو العب هنا ها هو القف ها هو طح ها هو كبر ها هو ح س ن ه ها هو كذا يعني عينه استقرت ما بختن فقره عينه استقر شيء دي جمله عليه الصلاه والسلام وجعلت قره ّ عيني في الصلاه ماشي في المال ولا في ا ل أ و ل ا د ولا في الدنيا ولا في قلبه و ت ع ل ق ه بالله ورجل ق ل ب ه موالاه بن مساند سلبه نعم ي ئ ه س ي ئ ل سيئه س ي ئ ي ئ ه سيئه سيئه سيئه سيئه ي ئ ه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه س ي ع ه سيئه سيئه ي ئ ه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه س ت ئ ه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه س ي ئ سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه س ي ل ه سيئه سيئه سي سيئه سيئه س و إ ن م ا هي ن ت ي ج ة عمل ا نسبيين ا خ ت ر و ا عنه بعد ذلك م و ج و د ا يعني انسان ت شك دم ي العبادات والصلاه وشرك المنكرات وفعل الخيرات انهم كانوا يسارعون في الخيرات وما سارعوا في الخيرات إ ل ا وقد سار كل منكرات شيء مفروم م ن ا ل ل ف ظ ي س ي ا ح و ا ل ي فعلوا هذا هذا شك ر ح ابدا فتقول له ن ت ي ج ة هذه ن ت ي ج ة قلبك شيعمر ب ا ل إ ي م ا ن إ ل ى درجه ص ل ي يفيد ا ل ل ق ب ب ا ل إ ي م ا ن كما يفيد القلب بالنور على سائر البدن فلا ترى إ ل ا نورا ولا تسمع إ ل ا نورا ولا تمشي إ ل ا إ ل ى نور ولا ت ب س ح إ ل ا بنور يدك رجلك كل ذلك يتحرك في دائره النور كما في دعاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم اجعل في قلبي نورا وفي ب ص ر ي نورا وفي بشان نورا وفي س م ع ن و ر ا و ج ع ل م ن فوق ن و ر ا وفي سنينورا وفي ع سنينورا و ج ع ل م ن ي ن و ر ا و م ن وراء ن و ر ا أ وفي من سنينورا الله وفي له ل سنينورا ل كمر كله ه ذ وفي ح ل القمر له ا ه م ن الملوم ي ن و ر ا ل ا و ه ي سنينورا ا ل ل فالقمر ق م ر ماشي جاته ديك, دايلة ديك دايلة. لانه سبيلا أ هو س ي س ي د بالنور استنار القمر ف أ ن ا ر ا والقمر معروف ك ن كبير ان زوجين ي ج ي ب م ن ا ل ش ي ء فهو استنار جاه النور من اللي جاه النور فرض عليه شيء استنار ف أ ن ا ر ا وكذلك حال المؤمن ا ل ص ب ا ق الى الصلاه ا ح ة ل د والخيرات يوم وكذلك الثانية إذا امتلأت ولا في إلا تلك أمرت النور أن تنير لأن قائلته هدف وبلا إصباح شاعد شاعد السماء ي د هذا نوعون يشبههم التفريد لبيان حال ا ل م س ا ر ع ة و ا ل م س ا ب ق ة فالله عز وجل حينما طلب منك أ ن تسابق طلب منك أ ن ت أ ف ي ب أ ح ب ا ب ذلك يعني ل أ ن ه ما يمكنك تكون ت س ا ب ق إ ل ى ما رئيس محبه ا ل م س ا ب ق ة فهذا المحبب المتضامن ينشي ب إ س ب ا ب ه ا وهي الدوام والصبر و ا على ترك المشترات والدوام والصبر على فعل الخيرات ليمغض و حتى يصطبغ قلبك ب ا ل إ ي م ا ن و ي ف ي ب ب ا ل إ ح س ا ن ولا يستطيع حين ذلك إ ل ا أ ن يكون في ا ل أ م ا ن كما قال البخاري للنبي الا بابه هل يخرج الطليعه وحده لا يستطيع و الا إ ان يخرج وحده والا ان يذهب وحده وكذلك المسابق وقليل من الاخرين هم سابقون لانهم قله تعلقوا بحب الله وهذه القله فعلا سيد ذلك بمعرفه الله عز وجل المعرفه الحقه ح ي ن م ا ع ا ر ق و ا من عبادته سبحانه وتعالى والتقرب إ ل ي ه ج م ا ل ه وجلاله فتعلق به سبحانه وتعالى والتقرب ا ل ن ب ي يجعل ا ل ح ب محبا إ ن م ا يكون أ و ل ما يكون بالفرائض كما في الحديث وما تقرب إ ل ي ع ب د ا ل شيئا ن أ ح ب إ ل ي مما افترضته عليه ولا يزال عنه يتقرب إ ل ي بالنوافذ حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمح به وبصره الذي يبصر به ويده التي يغشش بها ورده من التي يمشي بها ولئن ا س ت ع ل ذ ن ي لاطيع ل ا ولئن استعاذني لاطيع ذنب يعطيه ربنا صبر ويحميه ربنا صبر ولذلك قال في بدايه الحديث من عاداني وليا فقد اذنته بالحق وهذا معنى جديد ولي الولي هو المسارع انت م س ا ر ع ا ذ ن أ ن ت ولي من حولياء ل ل ه ان خاطته إ ن ه من عبادنا ا ل م خ ر ف ي ن إ ن عبادك ليس ر ك عن القرصه هذا يدعو الله عز وجل من عادى لي وليا ا ل و ل ا ي ت و فعل ينتج عنه حب فعل ضوابطه ما ذكر ص ح ت ة ف ر ض أ اولا وما يتخلف شيئا ن ا ل ذ ي يشتغل بالنوافذ على حساب الفرائض هذا عمله اقلوب ولا يصل به الى نسيله الاشتغال اولا ب ا ل ف ا ر ب ة فاذا كانت ا ل ن ا ف ل ة تعكر على الفارضه فلا يجوز للعبد ان يدخل ب النافذه كيلي صوم ا ل ن ا ف ل ة ارسمها ليكم صل لا يقدر يصلي اصلا ف ا ر ت ع م ث ا او لا يقدر يصلي م ر ت ا ح م ط م ئ ن فهذا لا يطرح له أ ن يقوم تحت النافله ة النافلة عشرت الطريقة على ا مالك هي سمعت ل ان ل م ي ة ع احشرت د ة الصلاة طلبة فيه في زماني عليه والسلام ويقرر لرسوية د طالب ناب و ا ل ن ا ف ل ة تأتي من على و ججر ا الفريضه الإمام م ح م ما ه الله ل قمت إليه أ ف ل مما ما كنت فيه. يعني اي شيء تمشي احسن لك شيء تشوف أ م ا هذا فعلم وطلب العلم في ح ق ي ق ة هذا ا ل ق ا ن العلم تعين للفريضه فحقي وهو واجب كلي و او كما في ا ا ل ف ق ه ا ء واجب كتاب انسحب ن ه ا ط ا ل ب للعلم تنوب عن ا ل أ م ه هذه الفريضه وهذه الناتجه من ليش اثنين سياخذ شرد خيخ او نعش رد خيخ برمثل او أ ق ل من ذلك أ و أ ك ث ر فانك ما يجب أ ن تحميله اذا انت بالناس لن تعترف وفي فرص العلم بل اعترفت كي ع ت ي أ م ه معك وهذا الذي يحصل في انقلاب الموازين لدى كثير من الناس في تعارض ا ل غ ر ي ب ة والناس لك في مراسم العباده في الاختلاط وفي تعارض الصالحات عموما المؤمن إ ذ ا ش كفر صمود ا ل ل ه على الفرائض أ و هو ا ل ف ر ا ئ دياله م ع و د ه ت د ر ي ش ا ل ن و ا ب ي او في هذه الفرائض احتفت بجد حوار كحديث ا ل أ ع ر ا ب ي الذي قال الله صلى ك ذ ا وكذا وبكر أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل خ م س ة قالوا له ش الله عزوجل يا رسول الله ولكن يجب ان يكون هناك و افلاحا ان يكون هناك افلاحا ان يكون هناك افلاحا ه ان يكون قالوا هناك افلاحا أ ان يكون هناك افلاحا أبلح المثلحين من ولكن ش ر ط إ ن ه ذ ادته ان صدقه إ ن صدقاتي ا ف ع ل ه يعني قبض هذه الفرائض دياله ويصدق الله فيها يسير إ ل ى الله من خلالها الله اكبر فالصدق إ ذ ا كما تبين من الحديث أ س ا ث في السير إ ل ى الله عز وجل ولذلك قل تصحيح ا ل م ي ا من قبل شرطان ثم المداومه على الفعل و إ ن كان قليلا فبهذا يذاك يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يكون من الشابه حتى لا يتوهمن احد أ ن ذلك يقوم على تحريف نفسه ما لا يطيق بل ادخل فيما تطيق من ا ل أ ع م ا ل و أ و ل ا ل أ ع م ا ل فرائضها اثبت عليها وسر إ ل ى الله من خلالها وسابق اليها إ تكن و من السابقين إ ن شاء الله ف اللهم أ ر ن ا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أ ر ن ا ا ل ض ا ط ل باطلا وارزقنا ا ل ت ت ا ب ه و ا ج ع ل م ا لك م الشاكرين اللهم ربنا اعطي انفسنا تقواها و د ف ه ا أ ن ت خ ر من ذ ك ا ه ا أ ن ت وليها ومولاها اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات واجعلنا من الخاشعين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما ي ص ق و ن وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين اخفاظه باقتنائك نسختك ا ل أ ص و ي ة ستساهم ت ف ي د و في م و ا ص ل ة هذا العمل العظيم نسأل أن ينفع كل من ساهم في هذا الإصدار. وجزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وجل كل الإصدار الله عليكم الله هذا وجذاكم خيرا وبركاته عز ورحمة في